لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف دف أتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لاذب، بل عجبت ويزخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فالجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لدائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلطين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لزة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاطرات الطرفعين كأنهن بيض مبين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 فَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ آثَٰنَ آلِهَةٍ تُدْعَوْنَ لِلَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبنوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون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 فَإِنَّ لَهُ ظَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ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 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَإِنَّا تَنَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوهُ بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ